يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعضنا تحدط أعمالكم أن تحدط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون ولونهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتل التي تبغى حتى تتيء إلى أمر الله فإن فات أصلح بينهما بالعدل وأقصي طا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ قسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى عسى أن يكون خيرا لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن لا اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم أي أكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرين وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت العراب آمنا لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم ما يدخل لمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يلتقكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور الرحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن تسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم.